وَتَحْمِلُ أَسْفَارَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لم تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةِ الْأَنفُسِ وَتَحْمِلُ أَسْفَارَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةِ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَّرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّ رَبَّكُم لَّرَؤُوفٌ